「シェフの部屋干し」<音楽> 懐かしい。 أ ح س ن ا ف ل ا و ه ن ا ل ب ع ل ق بان ت ل ق ب ا ل ا ل ق ب ا ع ل ق بان ت ب ا ع ل ق بان ل ق ب ا ت ت ع ب ا ع ل ق ا ن ا تتعلق بان ل ق ب ا ع ل ق بان تتعلق ب ن ت ت ل ق ا ن ت ت ل ق بان ت ع بان ت ت ع ل ب ا ر ت ت ع ن ت ت ع ل بان ل ق بان ت ل ا ن ا تتعلق ب ا ولقد ب ص البصر ر كرتين يواطن وهو إليك خاسئا حسير زين السماء الدنيا بمصابيح ا و و س و ع ه النابلسي ه م ع ا ع و للعلوم ذ ي ن ك ا ب ب ر ه ع ذ الاسلاميه ب جهنم و 「こころのこえでござるよ」 ا م و س و ب ه م ف س ح ا ل أ ص ح ا ب ا ل س ع ي إن ا ل ذ ي ن ي خ ش و ن ر ب ه م الاسلاميه ありがとう ام امنه من وفي السماء أ ن يخسف بكم ا ل أ ر ض فاذا ل ه ي م ثم من هي ا تمور 「なんでだろう?<音楽>」